Network, the Solution for Humanity Oh يهدين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لا لولي الالباب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 يَرِهِمْ وَيُؤذُون فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُنكفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا ثَوَابًا الله لمن حمده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 سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 ق رَككُ الذي خَلَقكُ مِ نَنفسْسِاحيدَة قَلَق منِنْهَا زَوجَهَا وَقَلَق منِنهَا زَوجَهَا وَمَثََّ منِنهُ م جَلًَا كَكثيرًا وَالِس وَاتَّقُ اللهََّذ تَسأَلونَ بهه وَالقَحام إِ الللهن كَ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباعا فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن لحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه من ورثقوهم ورزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وباتل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها ولا تاكلوها اسرافا يكبروا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 शुक्रवार नुन सम्प्रचार सकाल साढ़े सतट टीमारा देख टीलामेर मणिमुक्त अबूजरू बोलह सलह्लम तुच्छ मैंने जदिव ता तुम भाईर सुशी मने सत्ता से ही मुस्लिम चतुर्थ खंड सत्क्यवहार और शिष्टाचार अध्याय अनुच्छेद एक हज़ार तिरानब्बई हादिस नम्बर छहजार तीनशन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 कुरान कुरानवतार महान सम्पद देख अब्दुर रहमान मदानी सान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين للرجال لصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذر نصيبا مثروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ قَوْمِهِمْ ذَرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا الله فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نارا وسيصنعون سعيرا الله اكبر فوا هو كل الله لمن حمده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 إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ غير غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ لسان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 فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُ إِنْ بَلَغْنَ مِن بعد وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلكل واحد فلكل وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي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 وذلك الفوس العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب سبح الله لمن حمده رب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المشتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البعوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآبوهم فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء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 Amida তাকে বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন যেই জন্য ব্যবহার করছেন সেই জন্য ব্যবহার করতে হয় অর্জনের জন্য তুলে ধরার মাধ্যম যেটা এটার নামই হলো হাদিস ছিলিয়া জাহাঙ্গীর মূল নীতি হচ্ছে দুটি সর্বোদয় হতপত অটল থাকবে রয়েছে আমাদের জন্য পরীক্ষা যারা कथाज हादिसर इतिब क्रम विकाश प्रति मंगलवार और शनिवार रुन सम्प्रचार सकाल साढ़े छंगदे बांग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 অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতামুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল এ সব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পিস টিভি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআন এর অসিয়া पवित्र विशुद्ध जीवन जापन कर दिए निर्देशना जानते हम देखियत बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े छुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगे पीट टी बांगल्बा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 আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদে ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা